يقول يا العقاب اللي على المشراف والسعلي تراني يا العقاب اللي على المشراف والسعلي تراني ضايق من عام الأول وادهله قبلك ودله يوم ربي قد كساك بريش وشلف بمكانك ما تخاف من العقوبة يوم تاتيه وتحليه داملك جنحان وش من مشراف البياني خل المشراف الفقير اللي بلى جنحان خلفك دور السلام عليكم سيد لا مت جنحان مش تبري البياني خل المشراف الفقير اللي بلى خله دا مكاني يوم رمح وغدر من حره زواني ما الختالي علي حجه ونسله ودله ودع على ما قيل شماعته مومي لبلاني صاحب يأكل يديه وهو على مذهب ومله لا بديته ما حسد رعا الترف وهل المباني يحسبون فردهم واضح علي وابوه لله سجة في راس وأنا قاطر لا والله أنا بعيوني عيوني عم يات فيها احس اني على احسن حال واني شخص ثاني وتحلل من الحرام الهم اللي جته وحله وذا مكاني عقب ما على كذبي كواني والله ان بعد فرداه بين كفوف ملة لاحدا زل حشاي ومسكنه بين المحان مسكنا بين المحان والحشا والصدر زلة قلت هاله قبل بعده على الشعر حدانه خايف أم الله يتمن وعرف أنه لا معلّه قال خلّي شكوكك اللي تترك الراوي عماني ما يصيرك في جبينك من خلقت الله تشلّه قلت ذا والله بلال أشلش بلش مدّة زماني لا يكون اللي يكتب لي فارجه من غير زلّة لا ضيّقين التشاؤم واحتمالات الألاني خايف أن أشرب بعد كاس النصر كاس المذلّة قال واش تبغي بحكي الحزن والدنيا فهاني لا تعيشني زمان الحزن قبل يحل حلة قلت ما تدري وانا الداري بعاقب تتماني غير عاهدني وريحني وشل الحزن كله قال شفت الموت لو بيدي ما هو كفه الخذاني بس لا تشرح لي لو لبسهني غصب حلة قلت ما تدري وانا الداري بعاقب تتماني غير عاهدني وريحني وشري الحزن كله قال شفت الموت لو بيدي مهكف الخدان بس لا تشرح علي لو لبسوني غصب حلة قلت جل وانا ونفاي من الجد حتى الليماني مرتضي غيرك ولا ظنه ولا ظني لبلة قال جل سلم على روحك وانا كلي تهاني وعرسك الله هل المجدوري وفلق قال جل سلم على روحك وانا كلي تهاني يوم عرسة والله النهل المجدولي وفلة وراحة تسلين التلاقل مشيها مشيكوانا ما در عن سرنا لا ظل محبوبة وظلة غير حولي العذاب وخل مشرافة تراني ضايقا من عام الأول وده له قبلك ودله قلتها ما قصر ينهيقاء صح الله هلسانين قلتها العيون من سبقوا اكتابتها